نستغفرك اللهم من كل الذنوب و نتوب إ ل ي ك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما إ ل ا فرجته ولا كربا إ ل ا نفسته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا مريضا إ ل ا شفيته برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ع ط ن ا إ ي م ا ن ا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه ننال بها شرف كرامتك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك إ ي م ا ن ا لا يرتد ونعيما لا ينفد و ق ر ة عين لا تنقطع اللهم اغفر لنا و ل a ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك